فقط حق الفسخ بهذا هذا معنى خيار المجلس خيار المجلس ما معناه معناه أنه في مجلس التعاقد جاء زيد يشتري بيتا من عمر فقال, فقال له عمر هذا البيت من, من خمسة طوابق وأدخله ورآه ولا غرر في الأمر جيد بعد الرؤية حصل الإجاب والقبول وهم ما زالوا في مجلس العقد وهم ما زالوا في مجلس العقد هنا خيار المجلس معناه أنهم وهم ما لا يزالون في مجلس العقد قد يتراجع أحدهم ولا يريد إتمام السبقة يرى أنه يندم يرى أنه يحتاج إلى هذا المال يرى أنه يريد شيئا يحاول قدر كان أن يشتريه دون, دون البيت المهم أنه اعترام اعترام الشيء طرأ عليه شيء، فتتروو الأمر على على على المتعاقد قد يجره إلى عدم الرضا بمسألة التعاقد، مفهوم؟ فالشر الحكيم جعل له فرصة أن يتراجع حتى لا يلزم نفسه بما بما بما شق عليه بعد ذلك، ولأن أيضا إن لم يأخذ الفرصة كانت المسألة عنده فيها ما فيها من المفاسد العظيمة على إغار الصدور وإغار الصدور مقاصد شريعة جاءت ليش لإزابة ما في إغار صدور وعدم إضرار المسلمين، فلذلك نقول بأن خيار المجلس يوافق ما يعني ما المجلس تعارض عليكم السلام في يوافق على مقص شريعة بأنه عند التعاقد تعطى الفصحة بأنه من أراد أن يتراجع لا يعد عن أنامل الندم ويرى أنه قد خسر ما خسر فيغل صدره من الآخر وإغار الصدور مخالف لمقاصد الشريعة فجاءت شريعة الغراء بإعطاء المساحة وهذه المساحة تعطى من أجل أني أتراجع. هذه مع معنى خيار المجلس. إذا خيار المجلس يوافق مخصص شرعياً هذا سيأتي عند المناقشة لأن المسألة مسألة خلافية. لأن المسألة غير مكتوب فيها. يعني هذه المسألة غير مكتوب فيها. بل المسألة خلافية بين بين العلماء. قبل أن ندخل في خيار المجلس على مسألة التعاقد في البيع و والشراء ن نقول العقود عقود أصمة ثلاثة. عقود لزمة من الجانبين. عقود جائزة من الجانبين. عقود لازمة من جانب جائزة من جانب العقود عقود قلنا أي عقد يكون متبادل بين بين شخصين من المكلفين عقود لازمة من الجانبين عقود جائزة من الجانبين عقود لازمة من جانب جائزة من جانب آخر العقود اللازمة من غير لازمة جائزة من من الجانبين كالهبه والعريضة نعم كالوكاله كالوكالة والوديعة كلها عقود ليست لازمة ما ليست لازمة أي يمكن الفسخ من الطرفين في أي وقت شاء هذه العقود الجائزة ولأنها أيضا لا تغر الصدور أنت ترى مسألة العري يعلم معلوم الرجل إذا استعار سيارة من أخيه أو استعار كتابا من أخيه يعلم أنه لا يملك ويعلم أنه لا يملك منافعه إلا بعده. بعد ابن صاحبي، عليكم السلام والرحمة، عليكم السلام بعد ابن صاحبي، فإن أذن له في ذلك أن يتمتع به أو ينتفع به له أن يقطع التوقيت الذي كان بينهما. ولذلك قلنا أنه يجوز أن يرده في نفس التوقيت، ويجوز أن يقطع الثاني قبل المدة. إذا هذا العرض لازم غير لازم من الجانبين، يعني جائز من الجانبين. والوديعة السلام أنا عندي مسألة نفيسة شيء أنا أحب أن أقتنيه ويكون عندي أردت المحافظة عليه فأذهب للأخي أثق فيه فأقول له هذه وديعة عندك وشوفونا الفرق بينه وبين وداع البنوك وداع البنوك قرض جارة نفع حقيقة ويقول لك هذا المال وديعة لا تستطيع أن تفكه إلى بعد سبتة أشهر أو وديعة لابد أن تؤذن قبلها بشهر هذا ما معناه معناه أنه يأخذ هذا المال يستفيد منه ففي في حقيقة التوصيف الشرعي للودائع عند, عند البنوك هي قروض حقيقتها شراية هي قروض وإذا أشتق أوضان الخزانة اللي البنوك الإسلامية اشتريتها مؤخراً أثبتت مسألة مهمة ما هي أثبتت مسألة أن القرض هذا أن الوديعة هنا ليست ودية بالمعنى التوصيف الشرعي المعلوم بل هي تعتبر قرض جر نفقة ليستفيد من المال ويشغل المال يعمل به وبعد ذلك أيضا يعطيك عليه النف فإذا لا تسمى وديعة في حقيقة الأمر التوصيب الشرع إلهي ليست لكنها طرد جار النف ولذلك هي ربا أما الوديعة هو أنك تأتي بما يكون نفيسا عندك فتذهب إلى من فيه فتقول له اجعل هذا عندك أنا أستود هذه عندك وأعلم أنك ثقة وتترك عندك. ممكن يردها إليك في أي وقت، وممكن أنت أيضا تقول له لو سمحت أريدها الآن، فهذا يعتبر جائز بين الطرفين. الوكالة يوكل زيد عمرا أن يزوجه أو يوكل زيد عمرا أن يشتري له سيارة، يوكل زيد عمرا بشيء يريد أن يقتله، فهنا الوكالة الذي يوكله فيها له أن يقطعها أي وقت، والوكيل أيضا له أن يقول له أنا ما يعني اعتذر لك ما في وكالة بيننا. فهنا هذا جائز أيضا من وجانبي العقد اللازم من الوجان كعقود البيع والإجارة العقود اللازمة من الوجان هذه عقود تعتبر كما قلنا هي كعقود البيع وعقود الإجارات كل أنواع البيع فهي عقود لازمة من الجانبين وش معنى لازمة من الجانبين معناها أنه يلتزم الطرف الأول بمعله ويلتزم الطرف السالي بمعله اضرب بالمثال تقييت المقال جاء زيد فباع سيارة لعمر فقال له بمئة ألف قال قبل حصل الإجاب والقبول إلا يلتزم زيد بإعطاء السيارة لعمر دون أي تحجير الملكية عليه وعمر أيضا يلتزل بإعطاء المال على التوثيق في الاتفاق بينهما لزيد فصار العرض لاجما من الصرفين ولا يجوز بأي أحد منهما الفسخ إلا إجادة الإجابة الحاجة إلى ذلك أو كانت كانت الإقالة هذا أمر آخر لكن عامة ال البيع أو الإيجارات كلها عقود لازمة من الطرفين هناك عقود أيضا لازمة من طرف جائزة من طرف هذا العقود كره كره فهو لازم لازم من طرف لازمة يعني من طرف وأيضا جائزة من طرف الرهن والكفالة، الرهن والكفالة نفس الأمر من جانب لجان، وهذه أيضا من العقود التي لا تدخل في فسخ وهناك عقود أيضا هي لازمة لازمة لكن لا ت لا تدخل في فس، البيع أو الإيجارات تدخلها تدخلها المجلس، أما عقود لازمة ولا تدخلها خلال المجلس هي عقود المكاح وهذا سيأتي عند الاستيلاء، لذا عندنا هذه العقود ثلاثة عقود. الحساب الجاري ليس شرع هشام أن. انا وانت نعلم ذلك انت الان الان أنت خبير خبير اقتصادي ونعلم ذلك وتعلم ذلك لكن دعنا دعنا من ضابط الشرع على ما فيه دعنا من ضابط الشرع خليني اناقشك بعد ما نتكلم على نظريه العرض الاول وننتهي منها وننتقل هذا المجال لأنه انت تعلم ان الحساب الجاري اصلا لا شرعي الحساب الجاري هنا بيمنعك ايضا من أن أنت انت يعني معك إنك تأخذ منه شيء وتعلم ذلك وأيضا شرعانة الحساب الجاري هذه لو قلنا من دو شعيا شعيا قوية هذا ما بحتى حتى نقول بها وانت تعلم وأنا أعلم أنا أش كذا المسألة كلها تحايل المسألة برمتها دخله في مدارس التحري والطاهرة لهم. نعم أنت متقلق. نعم ماش طيب ماش لكن نحنا واجب علينا نواجه ذلك ولذلك لذلك أنا أقول عندما نجد بالتفكير العطيل ونقول أننا لا بد أن نعطي بديلا للرب على الشرع جاء بذلك الشرع جاء بأن كل ما هو محظور له بديل كل ما هو محظور له بديل أنا وأنت نعلم ذلك والبديل قرية الزهد لابد من, من, من العالم أو طالب العالم المتقن والذي أجلس يأتي بالفديح لعالمه والذين يستمتونه هذا إن شاء الله نتكلم عنه بعد بيان مسألة خيار المجلس وهنا مسألة من الأهمية المكان إذا العقود الثلاثة عقد النكاح هو لازم من الطرفين لكنه لا يدخل الخيار خيار المجلس لا يدخل فيه لا يمكن واحد الزوج واحدة وما تكلم كلها يعني اختارته الفسخ هذا تلاعب بأعراض بأ بأ بأ المسلمين فهذا لا يجيش لذلك هذا العقد عقد لازم وهو مفاق غليل فلا صح فيه خيار المجلس آه، آه، انا أبدأ أنا أبدأ أنا ممكن سريعا لو في أي شيء انا تحسن من معين, من معين؟ أو تطلع ما مد... بعد الدرس بعد الدرس ممكن تصلية على إيش أفضل يا إيش. ما... ما ما بت بتدرس عليه الدروس بعده إيش نش طبعًا اعتزل هنا خيار المجلس في العقود عندنا عقود الثلاثة عقود لا زمة من الطرفين عقود جائزة من الطرفين عقود لا من طرفين دونا... دونا طرف دون دون طرف خيار المجلس ي... يدخل بالتأكيد في العقود اللازمة من الطرفين لأن هذا هو الاستدراك الذي أردنا به أن مقاصد الشريعة مقاصد تحمي ذلك حتى إغار الصدور حتى نزع مادة وغار الصدور بد من نزعه ونزعه يكون بهذا الارتعار حتى لا تندم أراد في عقد أنا يريد أن أتراجع عنه يتراجع عنه فلتقفين فرصة أنه يتراجع إلا في عقود النكاح نحن النكاح في هذا الباب حفاظا على مسألة الأطبار خيار المجلس، خيار المجلس قال به الشافعية، قال به الشافعية والحنابلة قالوا بخيار المجلس ومعناه كما قلت أن زيد تعاقد مع عمر وهو ما زال في المجلس طبعا عشان نتكلم على المجلس، المجلس التعاقد أيضا تصوره لأن المسائل هذه مسائل تصور كما سنتكلم أن أيضا مسائل مفرادات الإرادة ومسائل اللزوم العقد من طرف هذه مسائل مهمة جدا جدا في المعاملات المعاصلة سقطها على معنوم عصا من نقول الآن أصلاً ما هو مجلس ما هو المجلس أصلا مجلس تعقد مجلس التعاقد هو الوضع المحل الذي يحيط بالمتعاقدين. المحل الذي يحيط بالمتعاقدين. لما لو كان في مكتب المكتب هو خير المجلس كانوا في مركب في سفينة المكان الذي جلس فيه في السفينة يعني هو طبعا عندهم غرف فالغرفة التي جلسات فيها مع هذا مجلس تعاطف أو كان في فندق مسافر وكان في فندق الفندق, الفندق وجلس يتكلماني والسعر قد أظهر الرجل كان معه اللاب توب يريد أنه يبيع أو الهاتف يبيع الهاتف وكان في رصيفش مثلا أو جالس في في في ما محل الجلوس الاستراحة قبل الصعود إلى إلى الغرف هذا هذا المكان هو مجلس التعاطف لو كان في ناس بلد وبلد يعني أنا في مصر وأستاذ الشام في كندا والآن أنا وهو يراني وأراء على النت هذا مجلس تعاقد هذا مجلس تعاقد على الرجل صحيح فالوصل هذا مجلس تعاقد يبقى إذاً عشان تعلم المجالس كيف يكون المجلس حتى تعلم كيف إبرام العقد وعدم إبرام العقد يبقى إذاً المكان الذي يأتي مع الطرفين هذا هو مجلس تعاقد طب ليه أنا في لهذه المسألة؟ ليه أتصورها؟ العلم اصلا تصور ليه ما أتصور ذلك؟ انا أتصور ذلك لأنني عندما أتصور هذا وأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق اذا لو تفرق إذا وجب إيش؟ فما لم يتفرق فلتفرق وجب ال... اغلق. اغلق. محمود اغلق ما عندك بعد حضرتك اذا اودى لانكوا سأجمد على اذنك سامح لي انا اعتذر لك بعد الدرس انشاء الله بين الاتصال باذن الله طيب هذا المجلس هذا المجلس يقول ان المسلم هل بيع عن الخيار ما لم يتفرقا منطوق هل مفهوم انت لا خيار يبقى متى الخيار الخيار ماذا ما زال الخيار مضمونا في المجلس متى عندما عندما يكون في المجلس وهما في المجلس الخيار مفتوح طب تفرق تفرق آخر انتهى انتهى وهذا طبعا تأكيده جاء من ابن عمر رضي الله عنه تأكيده جاء من ابن عمر لا لا لابد سورة النت اساسا لا بد مجلس النكاح ومجلس البيوع والمعاملات لابد من لابد من سورة لابد سأبين لك وبين لك لما, لما لابد من سورة السورة فيديو لك إن شاء الله بس وبين هذه فأيضاً هنا المنطوق قال بعمر خالد ما لم يتفرقه ابن عمر روى الحديث ابن عمر هو روى الحديث فإذا كان ابن عمر هو روى الحديث فكان ابن عمر إذا جلس مجلس التعاقد ثباعة سلعة وأراد أن يتم السلعة وأراد أن يبرم العقد يمشي يمشي بعيدا عن مكان جلوس الجلوس بينه وبين, وبين المشتري فكان يستدير ويبعد عن المجلس حتى يكون كالتفرق. فإن تفرق ألزمه خلاص انتهى ساقط الخيار ساقط الخيار مش بالتفرق فإن تفرق ساقط الخيار هذا أصل ما مسألة التعاقد بين بين المتعاقدين والخيار بينهم طيب هل الخيار مكفول نعم قال به كما قلت قال به شفعية وحنبياء وعندهم أدلة من الأثر ومن النظر، وخالف ذلك الملكية والحرفية وعندهم أدلة من الأثر ومن النظر، وهل كيف متعادلة وتكافئة؟ طنقول خلاص معتبر الحق الخير غير معصوب، الحق الخلاف غير معصوب، ورأوه شرزا ضعيفا، يعني هنا لا أقول بالمنصحة بل أقول بالإنكار، يعني الذي يقول أن المجلس لا قرار فيه أقول أنكر عليه، عليه، ما تكون منصحة هنا تكون إيش؟ تكون ما تكون مصاحف يكون إنكار لما لأنه لأنه النص عندي واضح شوا بيم الشافعيان والحنبلة قالوا أدلتنا من من السنة من الأثر ومن النظر قلنا هيت الأثر قالوا أما الأثر وتعلمون أن الأدلة ومدارك الأحكام نص الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعاني بالخياري ما لم يتفرق البيعاني بالخياري ما لم ما لم يتفرق والمعنى هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرق أنهما ما دام في محل العقد فالخيار معهم قد يقول ما أريد قد يقول رجعت عن, عن البيع فالحديث صريح عندهم أو يقول لا اختر كما جاءت في بعض الروايات إذن عندنا الحديث ظهر جدا يقصد بذلك البيعان وهذا ليس لا مجال له أن يقول المقصود بالبيعان المتساومين وهذا خطأ مبين، بل الظاهر في ذلك هو أن البيع المقصود به ما كان على أصلها في البيع، فالبيعان عني ما لم يتفرق، قالوا عندنا منطوق وعندنا مفهوم، وجدناه من الحديث عن عندنا منطوق وعندنا مفهوم. أما المنطوق قال الخيار مكفول، البيعان عني ما لم يتفرق، فإذا مكفول الخيار ما دام ما دام في مجلس العقد، وعند افترق صار اللزوم عليه. يبقى أيضا استدلوا بالحديث، واستدلوا أيضا بأثر ورد عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه وابن عمر ابن عمر كان إذا باع يمشي حتى يلزم بالبيت. هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه. فيه معنى معنى التفرق، ولأن ابن عمر هو راوي الحديث، وعندنا القاعدة الحديثية الراوي أعلم بمرور، الراوي أعلم بما ومن النظر قالوا عيون مقاصد الشريعة توافق خيار المجلس عيون مقاصد شريعة توافق خيار المجلس لأمور. الأمر أول من مقاصد شريعة وعدم إغار الصدور وعدم اختلاف القلوب على المسلمين المسلم أق Bouleciur لا يظيم ولا يسلم إلى آخر الحديث التي تحس على تآلف القلوب وعدم التنافف وأيضا التقارب وعدم التباعد والتوافق وعدم الاختلاف عندما أجعل له خيارا في المجلس أعطيه أريحية يقول قد تعجب يكون هناك اتصال جاءه فاحتاج لهذا المال يكون قد غير يعني غير إرادته غير ما يريد المهم تعطيه المساحة حتى لا يغر صدره عن على الآخر يكون يحسبه نأزمه وأجبره وقد سطى سطى على ملكي يعني المهم أنا, أنا تعتبر من أجل ألا ألا يضع في صدري شيء هذا تحقيق من الشريعة. فقال هذا الرجل الأول والرجل الثاني أن خيار خيار المسجد في خيار المجلس فيه تحقيق روح الشريعة في مسألة في مسألة في إعطاء المساحة للتفكير والتدبر وإعطاء أيضا الـ الـ نقول للمرء أن يكون متمرسا في مسائل البيع حتى لو تسرع أصاب الشارع <تصفيق> الحمد لله أموت الله أهدكم وصحانكم عفوا أهد الله أعتذر لكم أرجو عفوكم إذن فهنا قائر مجلس أيضا من المجلس الثاني كما قلنا بأنه يجعل المرء تمرصا عندما ولا ولا ندامة له عندما يختار بيعا معينة أو يختار فسق الباي المعين، وبعد ذلك إذا روى في الأمر، فتر روى في ال في فإن هذه يعني هذا الطايوس يكون يكون له خبرة. قالوا إذن هذه أدلتنا من الأثر ومن النظر. أما الأحناف، فقد الحنفية الماركية قالوا لا خيار المجلس. قالوا لا خيار المجلس. هديكم الله صبح. هديكم قالوا لا خيار المجلس. هديكم الله الاخر المجلس ليما الاخر المجلس قالوا لان لاننا عندنا ادله متواتره وهذه الادله المتواتره جاءت باش بالإفاب بالعقود جاءت بوجوب وباللزوم اليفاء بالعقود قال الله تعالى يا الذين امنوا اوفوا بالعقود فوتوا هذه أذلة كثيرة على ذلك وقال قالاتي من نفس فإذا فاذا اليفاء بالعقود لازم قالوا اذا قلنا بخيار المجلس لا لايفاء لأن إفاء العقود معناها أنه ما, دم ما, ما تم الإجاب والقبول صار لازما في الذمتين صار لازما في الذمتين ما تم فيه الإجاب والقبول صار لازما في الذمتين فلذلك قالوا نحن نقول بأن هذه الأدلة نعم الأدلة العامة متوترة لأنها من القرآن وعندنا حجس وإذا خالف في حديث الأحد المتواتر المتواتر يقدم عليه هذا ما يقولون سنبين في المناقشة, المناقشة الأدلة كيف الإجابة عن مثل هذه الشبهات التي التي يتمسكون به ويستدلون على ذلك أيضا بالقياس يستدلون على ذلك أيضا بمسألة مسألة الرضا وهم يقولون يقولون عقد تم دام الإجابة والقول توفر يمال تم يحضرون على ذلك أن عقد المعاوضات لا مدى له من إيش؟ من الرضا لا مدى له من الرضا قال تعالى تعالى لا تكون ملكم ملكم الباطل لأن تكون تجاوة عن تراضي منكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بايع عن طراض فهم يقولون إذن مسألة التراضي،, التراضي هنا تكون هذه مسألة التراضي تكون في توقيت التعاقد يعني حتى يحدث في السوم ويحدث الميل وبعد ذلك عندما يحدث الإجابة والقبول إذا قد تم التبادل بالطراضي فلا يجوز بعد ذلك أن يفتخل يعني سيغرر الصدور الفسخ سيغرر الصدور بالفسخ أنت ترى المشتري تراجع طب البائع أصلا, أصلا, أصلا سينضر إذا, إذا تراجع فهو رفع ضرر يقول رفع ضرر من ذلك أيضا أنهم يستدلون بالقياس قالوا قياس عقود النكاح على عقود البيع الشراء قالوا قياس عقود النكاح على عقود البيع والشراب وهنا القاس قياس أنا أسألكم ما وجه القاس هنا ما وجه القاس هنا ما وجه القاس خذ هذا الشحين وقفين مفتح ما وجه القاس عمل أريد مشاورة الفقه شوف الفقه يعمل العقل وما يصل يصير أحد للفقر إلا بالتصور وعمل عقل لا بد من أمرين تصور وعمل عقل وش وش واجب قياسنا في عقود إن كحال عقود على خود البائع والشراء عدت السؤال هو الآن الحنفية والمالكيين يقولون خيار المجلس ملغي لمن قالوا لأن خيار المجلس هذا مجلس معوضة. مجلس معاوضة وعندنا عقود النكاح عفواً باتفاق أنه لا تسخ فيها ولا خلاف فيها إذن قالوا نحمل المختلف فيه على المتفق عليه نحمل المختلف فيه على المتفق عليه أريد هنا ما هي تفضلوا تفضلوا ماشي تفضلوا هذه قصيدة ما شاء الله تفضلوا ترددوا بالأثر, بالأثر كيف ماشي جيد جيد هذا تفكير ممكن. تفكير ممتاز لكن كيف كيف يمكن لا يمكن لأن كل منهم يخرج في الجبل القبور ينعقد في الجبل كل عقد لا ينعقد إلا بجبل القبور وقال مسلم الله عليه إنما البر عن تراض جيد هذا جيد لكن يبقى لكم درجة شعرة تصعدون بها حتى تصلوا إلى منويت. أنك لو ما لازم نتفايه نعم هو كذا لو ما لازم نتفايه لكن وج وجه التقيس. وهذه وجه صحيح. نعم. وقربها لكم طيب؟ ممكن أشوف النتيج نعم ثمن لو نوع التملك تريدون اقربها لكم ام اترك التفكير محض التفكير عندكم ماذا تريدون اقربها <تصفيق> <تصفيق> طب هو قد يستدل به الاحناف على ما يتبنى انا رزمه ما انتم انتم عندك حلسه نعم ونعم ايضا صراحه هذا بابها ايضا مهتمه جدا بهذا الباب لاتفاقات اللزوم من الطرفين يعني وهذا قال سلف ايضا طبعا وليد. الآن الحق عقود عقود المبايعة على عقود النكاح الحق الحق هنا الحق لأنهما عقود معوضة عقود معوضة وقد يسأل المرء كيف تكون عقود يعني معوضة كيف تكون عقود النكاح معوضة نعم. وإلا وإلا العلماء اتفقوا أن أن من من تزوج امرأة ليس له أو ليس لها أن تمكنه من نفسها إلا أن يبذل لها صداق وأت النساء صدقاتهن نحلة ولذلك أن موسى الله عليه وسلم قال عائمة طلب صداقه يعني حتى يدخل على فاطمة طلب منه الصداق ولذلك هي لا تمكن نفسها ولا يلزمها أن تمكن نفسها حتى حتى تأخذ صداقها إلا أنت سماحت هذا أمر آخر، لكن قالوا هذه عقود معوض، لذلك الأحناف الحنفية لما قالوا بأنه يجوز لها أنت تزوج أو تزوج نفسها لأنها لأن العقد عقد معوض ما رأيتوا ذلك يا بشمهندس ما رأيتوا ذلك إذا هنا قالوا بالإلحاق يبقى إذا عندهم هنا المسألة عندهم مسألة أيضا في مسألة الخير المجلس بأنه لا خير المجلس بالأثر والنظر بالأثر والنظر في أمر آخر استدل به الملكية وهو أن العقود المعوضة أن الملكية قالوا بأنه ليس من عمل أهل المدينة ليس من عمل أهل المدينة تعلمون أن هذا أصل من الأصول الإمام مالك قال ليس تفضل تفضل علي فهمت تفضل قال ليس من عمل أهل مدينة إذن هذه الأدلة بين الطرفين بإنصاف والاختلاف بينهم في ذلك بعدها إن بين الأثر كما قلنا على مسألة مجلس التعاقد وكيف يكون فيه الصحيح هو قول الشفائية والحنبلة الصحيح هو قول الشفائية والحنبلة وهو أن خيار المجلس مكفول وأنه جائز ما لم يقل لأخيه اختر فهو البيعان بالخار ما لم يتفرق أقول الأدل على ذلك بقول الإنسان تصريحا البيع بالخير ما لم يتفرق توجيه الحنفية والمالكية يعني المتساومين خطهم بي أوقع البيع على التساوم والصحيح نوقد قد ما يسمى بائعا إلا بعده بعد الجبر والقبول ما يسمى بائع وبائعا إلا بعد, بعد الإجاب والقبول فالدليل دليل واضح والنفس صريح وأيضا مسألة التراضي قالوا وهذه مرجحة قالوا بأن البايع أصله على التراضي إن بايع عن التراضي وخيار المجلس يكفل التراضي لأنه لو تراجع, لو تراجع قبل أن يتفرق وأراد أن يتراجع فيقول لا ما تتراجع يبقى إذن هنا ما أعطى يا المجلس يكتب له أن يتراجع. فإن أراد أن يتراجع، وقلنا ان خار المجلس ملغي، إذا إذا سيكون اغار الصدور موجود، والتردد موجود. ونحن نقول قال النبي وسلم إنما إنما أصب حصل وقص إنما البيع عن عن تراض ولم يتأفر تراض، لم يتأفر تراض. وهذه مادة نزاع، ودائماً طرف البيوع كل مادة نزاع يأتي الشرع يقطعها، ما يتركها بحال أحد. كل مادة نزاع يأتي الشرع يقطعها، ما يترك بحال. لا أحوال. هذا أصل أصيب في هذا الباب فأنزل الله جدا. فلا أن يبين لنا يعني ما هو فيه الصواب إذا هذه أدلة على أن الشافعية كلام الشافعية وال هو صحيح من ناحية الأصل ومن ناحية النظر أما مستدل به القوم استدلوا اولا بعمومات أو في بالعقود آيات المنافق الثلاث فنقول هذه آيات عامة ما في تعارض حتى نقول هناك أحد وتواتر أنت أصلاً ما شرعا ممر شرعا أن تأخذ بكلية ما جاء, بك ما جاء لك من الكتاب أو من السنة ولأنهما خرجتا من مشكات واحدة السنة كالكتاب خرجت من مشكات واحدة إذا فعل المرء أن يكون لبيبا ويقول كيف أجمع من إثنين نقول الآية عامة والحديث خاص والقاعدة الأصولية بين العلماء لا تعارض بين خاص وعام لا تعارض بين خاص وعام يقدم الخاص على يقدم الخاص على على العبد لا تأرض نعم هذا بالنسبة لما استدل به من الآيات والأحاديث التي أيضا كانت على عمومها فكلها عمومات والأحاديث خاصة والخاص يقدم على العالم هذا الرد الأول رد على ما استدل به ثانية وأنه لا بد من التراضي وأن التراضي مع التراضي هنا يكون قبل الجبر القبول يعني يكون في السوء فا الاختيار هنا عند السوء ما عند البيع طب عند المساومة كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان سمهما بيعان ولا يكون البيع بيعان إلا إذا تم التراضي والإجاب والقبول نعم فمسألة أن التراضي يكون عند السوم هذا خطأ بين ومخالف لضايا الحديث يبقى لنا فقط القياس يبقى لنا فقط القياس قياس العقود البيع على عقود النكاح كيف نرد على هذا القياس نعم هنا سلف أيضا قال, قال قال أن فيها معاوضة ممتاز ممتاز صحيح كيف الرد هنا على القياس الحاق عقود البيوع بعقود النكاح وهنا الأحناف ماذا يقولون يقولون رددنا المختلف فيه على المتفق عليه رددنا المختلف فيه على المتفق عليه كيف كيف الإجابة عن هذا كيف نجيب عن هذا القياس ثم نضرب أمثلة لأن هو مهم جدا أن تعرف هذه هذه ثم بعد ذلك الكلام أعراض المفردة وإنشاءها بالالتزام في هذا الباب نقسمها إلى حتى تعلم كيف الإرادة في هذا الباب إنشاء التعاقد أيضا يكون بإرادة من جانب واحد أم من الجانبين ولابد من التوافق أو عدم التوافق وهذه كما قلت تفيد جدا في مسائل العقود أقول هنا الآن عندي آخر دليل لم يس يعني لم يسأل من المعارضة كل الأدلة سلم لم تسلم من المعارضة دليل سلم المعارضة هو دليل الحق. نقول حتى للحق هذا مردود عليه حتى تصفى لنا الأدلة عند شفيعي الحنبل بأن البيعة بأن, بأن قول النبي البيعة بالخيار أن اختيار أن خيار المجلس مغفور في المجلس ما لم يتفرق. طبعا عمل أهل مدينة طب نرد عمل أهل مدينة سهل. عمل أهل مدينة على مقال مبارك قال. لم يكن عليه عمل أهل مدينة خطأ مبين وذلك ابن عبد البر رجع ابن عبد البر خرج عن الملكية وستشوف هنا الإنصاف والآداب عند العلم خرج على الملكية خرج وقال خرج وقال كيف لا يكون عمل أهل مدينة وعمل أهل مدينة عليه ونحن نقول حتى لو لا تنزلنا كمثل رباين فاا فعبدالبر في التميم أتا بكلام الزهري وبنأ وبنأبي ذيب بنأبي ذيب يقال تكلم كلاما غليظا جدا في في مالك بتعطيل البيع بالخراف لأنه قل خار ملج يعني استغفر الله نقل عنه إنما كن وهما قال يستتاب قال مالك يستتاب من ذلك تعظيم الصلاة كيف يكون لكن هو عشان التكلم يعني بينهما إحن كان بين إمام مالك وإن أبي ذيء بإحن معنهما قرينان إمام أبي ذيء وبعض العلماء قدموا إمام في الزهري على مالك الزهري اللي تعلم يعني كيف فحولة إمام أبي ذيء لكن لا يقبل منه طبعا الكلام في إمام مالك أنا فقط أبين أن الشدة والحدة جاءت تعظيم للسنة كيف يرد الحديث والحديث قال البي عن بالخلاف وهنا التوقير توقير العلماء للسنة وتعظيم علم السنة عجيب هذا فارق بعيد بين الشاشة واسع بين المتاخرين وبين المتقدمين في تعظيم السنة هنا نريد منكم هذا الباب تونا بكيفية الرد ان استطعتم الى ذلك سبيلا نعم تفضل تفضل انا اسمعك السلام عليكم عليكم السلام يا كفو حيا اهلا بأهل السعوديه واهل اليمن الحكمة اليمنيه والعلم اليمني القياس القياس وحده مع وجود النص لا يجوز لأنه لا قياس مع النص قالوا القياس موافق للنص المخيار. ما لم يتفرقه لو قالوا لو قالوا لك القياس موافق للنص كيف ترد عليهم قالوا الناس قم الناس تعالوا سات نعم. نعم نعم. طيب. طيب أنا أنا سألت حبيب كلام جيد جدا منك أشكر لك فضلك على هذا على هذه الجبة. شوف هو الرد عليهم من وجهيني وجه أنت تقوله الآن سأسميه وصف بالوصف التشريعي ويعني الثاني. القياس هذا يرد من وجهين او ثلاث وجوه يرد بانه فاسد الاعتبار ويرد بانه ايش تسمع الفرق يرد بان القياس قياس فاسد الاعتبار والامر الثاني أنه قياس مع الفارق اولا نقول القياس قياس فاسد الاعتبار لماذا لأنه خالف نصا القياس خالف نصا النص هو أن النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق منطوقه الآن وقال البيعان ما قال المتناكحات البي قال البيع ما قال المتناكحات هذه مهمة جدا في هذا البد إذا إذن قياسكم خالف النص فالنص يقدم إذا جاء الله الله بطلنا نهر معقل ممتازة سلفي نعم هذه إجابة سديدة نعم الثاني البيعان بالخار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا وهذا نص فيكون عقود النكاح عقود النكاح النقود بأنها بان عقود البيوع مثلها هذا هذا الحاق خالف نصا وإذا جاءنا الله بطر نهر معقل الواجد الثاني لو تنزلنا مع الخصب وقال الحق موافق من النص تنزلاً نوع على أنه يقول أن معنى البيعني عن المتواسمن عن المتساومات البيعني عن المتساومات البيع بالخارج ما لم تفرقا القول الثاني التنزل بعد ما تنزل مع الخصب ونقول نعم ضبطوا المسألة نقول هنا مع نعم نقول هذا القياس قياس مع الفرق لأن البيع انتقال من ذمة ذمة البيع مبادلة مال بمال وانتقال ملكية من ذمة لذمة وأما النكاح فهو تبادل استمتاع وليس تبادل أفضاع تبادل استمتاع وليس فيه نقل ملكية إيه بهو ليست مبادلة وليس فيها نقل ملكية والمسألة هي عبارة الاستمتاع المسألة بعدين هنا فارق من الفارق عند الحق بالقياس فارق من الفارق عند الحق بالقياس وقد نقول من الفوارق أيضا أن في النكاح لا يقدم عليه إلا بعد أن يروي بعد بعد أن يعني يكون متمليا أما البيع قد قد يتسرع لأنه محتاج أن ينتهي من الصفقة قد بإمكانه فيكون هنا قدرتنا على كل الإشكالات التي تمسك بها الح الح الحنفية والمالكية وسلمت الأدلة عندنا في الخيار وإثبات الخيار في المجلس وهذا كما قلنا يوافق عيون مقاصد الشريعة وحسم مادة النزاع وإغار الصدور, الصدور يبقى لنا الكلام على مجلس العقد مجلس التعقد أنا سأصور أكثر مصورة وأنتم تقولون لي كيف يتم هنا الخيار في أو كيف يتم اللزوم رجل في مركب المركب هذا قارب دعك من المركب حتى تصور صحيحا رجل في قارب رجل في قارب صيد سياط ذهب ليلا ومعه لؤلؤة يريد أن يبيعها واللؤلؤة هذه يعني كانت سمينة والرجل كان ولا يعرف قدرها لكنه عرف قدرها فارض أن يشتريها فاتفقا معا على السعر وحتى أنهما تراضيا على كل شيء فهذا قبض قبض قبض السمن طيب لما نام الرجل رأى رؤيا فأخوه قال له أتشتري لؤلؤة لا تفيدك بشيء ولو اشتريت شيئا تنفع به دينك لكان أولى لك فاشتري كتبا أولى لك من اللؤلؤة اللؤلؤة ستضعها الرف فلا تفيد شيئا فاشتري كتبا تفيدك وهنا صاحب الهدف ما تراه إلا كالسهم الهدف لا يعرقله شيء فقام مفزعا مفزع من النوم فقال لصاحب اللؤلؤة أنا أريد أرد اللؤلؤة وأخذ المال ما أريد اجعلها معك على الرف واجلس بجربها لعلها تزينك فالرجل الثاني قال كيف فدفع ذلك وأنت فقيه العقد قد, قد صار لازما بيننا وأنت ما يجوز لك أن تفسخ العقد من طرفك والمسألة قد صارت لازمة أيهما معه الصواب تصورت بالمسألة <تصفيق> تصورتم المسألة اليمني؟ تصورتم المسألة؟ عمي دكتور نعم. إذا إذا نريد الجواب. تدبروا تروي في الأمر روي روي روي روي في الأمر حتى حتى حتى هذا اللهك الأمر بجلاء. الذي يظهر أن الحق الحق مع من الحق مع من الصوت ذهب تسمعني ها يعني يعني الحكم أمن الحكم أهل بيع أنا شيخ الله فعلم الحكم أهل بيع البائع قال له لو... نعم نا... أنتم تختب الحكم أهل بيع تم اللزوم صحيح تم اللزوم هذا الذي أردته نعم صحيح طيب ننظر هنا في مجلس طيب في الفيس و في المكسلر هناك المكسلر أعتقد أنهم أنهم يخالفونكم بل يتفقون معكم نعم قاروا مع البائع ماشي ممتاز ويوافقونكم يوافقونكم يوافقونكم اميره قالت حق ما البائع سالت حق ما البائع لغتي فريده كيف اخبارك وعليكم السلام ورحمه الله عليك صوت. الصوت ضعيف جدا صوتي معكم واصل صح هذا الاهم عندي هل الصوت واصل عندكم؟ واصل الصوت أم لا؟ واصل واصل واصل الصوت الحمد لله وشكرا لله. نعم نعم دكتورنا ممتاز الجميع هنا تو ما أدري هشام المفروض ايوه ايوه الاقتصاد العالمي أين أنت ايوه الاقتصاد العالمي المصري الكندي أين أنت الحق مع البائع هم يجوز طب كيف أنت جماعة لأنك ديني ومنادا ممتاز شوفوا الحق مع المشتري ليس مع البائع رضي الله عنك أرسل يا أيها المصري الكندي الاقتصاد العالمي الحق مع المشتري لا مع البائع الحق مع المشتري لا مع البائع له أن يردها والحمد لله أنه قد علم البون الشاسع فوق الواسع بين هدف وبين وبين لؤلؤة فعارفة ما الفرق بينهما؟ فقام من يعني قام من النوم قال أردته ما أريد ما أريد لما هما في المجلس سواء هما في المجلس الآن هما في المجلس القار أنا قلت قارب صح ما قلت سفينة حتى ما قلت مركب في أول الأمر قلت مركب بعد كده قلت قارب قارب أنا قلت لك العلم تصل إليه بإيش بالتصور قارب فان كان قاربا فهما ما زال في المجلس الشيء الوحيد الذي يجعله يعني لا يرد لؤلؤة ان الباع يعني ينزل يروى يعني ينزل في الأعماق يأتي بالأحجار ك الكلمة من الأعماق ويس ويسعد يعني إذا أراد إنه ينزل في البحر ينزل في البحر إذا نزل في البحر فارق فارق هذا نعم أنت أنت شرحت جدا متبق مع كلا خلفت ينزل في البحر إذا ضرب غطس جيد جيد غاصه في الماء وطلع قال خلص انتهينا يعني كان رجل هو صياد يعني سباح أول ما انتهى كان المفروض الباع يكون فقيا ينزل ويخرج نزل فارق مجلس العرض حصل, حصل هنا قطع الخار لكن ما دام, ما دام في القارب لأن القارب ما في بينهما هو في القارب في القارب أما في السفينة فلا في السفينة يجلس تحت يصعد في السطح لو في السطح ينزل تحت لو تحت يطلع على السطح لو كان في الغرفة يخرج إلى السلالم انتهى السفينة عمارة بناية بل قلبيوتات كاملة تمشي في البحر تمخر في البحر فمفراقة المجلس فيها سهل في هذا الباب طيب السؤال هنا أيضا مطروح تمرسا مجلس العقد في النت كيف أكون... كيف أكون المفارقه فيه القارب له غرف نوم من وين يا أبا الوليد أنا قلت قارب سيد يا أبا الوليد و... وين غرف النوم هذه في السفينة في المركب ب... كيف قلت كيف قلت ماذا قلت في, أيوة في النت في النت بنقطع الاتصال ممتاز ينتهي ممتاز الاتصال ينت... يحب الاتصال, من الاتصال عند عند من ال... من ممتاز زيد زيد سيب زيد بخلي نايم لوحده عشان ما نوقظه إيقاظا يتعبوا عبيد صار مع هميس و... و... وتذكر ثوبا جميلا والرجل زيد عبيد يريد أن يلبسه في الجمعه يتاله فرحا لانه عيد فاتفق بعدما حتى أراه الصورة في الهاتف فاتفق على على الثمن وباع واشترى ويريدان الان ابرام العقد كيف يبرم العقد هنا كيف يكون الاختيار يمشيان في الشارع تصورتم تصورته المساله أنا أتكلم عن قارب الملاحات يا أبو الوليد، هذا قارب يأخذ اثنين بالعافية، معا. نعم، نعم عارف أن الماء الماء القريب عندكم هذا الذي طلبتموه أنتم إلى الوقت وأنا أيضا لابدنا سأستأنز أنا عندي دروس الليلية ف. لا بود استاذ نعم سميها بقى فلوكه سميها قارب هي على التصور الذي تكلمنا فيه كيف تفرق كيف كيف يتم المجلس هنا وهم في الشارع معا كيف يتفرق الأبدان هما يمشين في الشارع يجمعهما ماذا؟ لا ما دام هما مع بعض هما في المجلس. طيب. السؤال هنا السؤال هنا كيف يتفرقان؟ كيف يفترقان هذا السؤال هو بالطريقة كل واحد يمشي في سقيلة ولا يدخل يبعد منه يبعد منه كيف والشارع يجمعهما؟ بس لو يدخل محلي يبقى عدو <تصفيق> <تصفيق> هو الشارع واسع ولا يتقدم ولا اتاخر اهم شيء صف مجال بدل ممتاز التفردخه بدل انه ايش يفعل انه يدخل في شارع غير الشارع صحيح يدخل في شارع غير الشارع أو او او يختلف معه في الاتجاه نعم, نعم. اهم شيء يبعد منه يختلف معه في الاتجاه لانه لو اختلف معه في الاتجاه فارقه في المجلس صح سحر لا إذن نعم إيش إذن إذن هنا البيعان بالخياري ما لم ما لم يتفرق ننتهي لهذه هذه المسألة عندنا مسألة أخرى خطيرة مسألة مسألة انفراد ال ال الإيرادة المنفردة وإنشاء الالتزام بها الإيرادة المنفردة وإنشاء الالتزام بها إحنا خدنا العقود لا بد من من ارادتين متوافقتين انما البيع على طرف الاراده الواحده المنشئه التي يحدث الالتزام بها هذا نبينه ان شاء الله نعم نبينه إن شاء الله معا في الدرس القادم لو في اي اسئله جمال جمال <تصفيق> <تصفيق> لو في أسئلة تفضل لو العسل اللي <تصفيق> نعم إذا إذا حضرت الصلاة عندكم وأنا قريب عندي فاستهزئنكم لأن عندي دروس يعني أنا عشر دقائق أو ربع ساعة سأدخل نبتدي الدروس نبتدي بكتاب القاعدة الفقهية أنا سنتكلم عن مسائل القواعد والضرورة وكيفية الضرورة والكلام هنا على التمثيل تمثيل للدروس اللي ذبح ثم الال ااا أصول الفقه في الكلام على العموم العموم نعم ثم المغني إن شاء الله يعني ربع ساعة ونبدأ طيب أنا أستأذلكم. أستأذلكم هل عندكم أسئلة في أسئلة عندكم طيب أنا أستأذلكم الآن أسأل الله أن ينفع بنا وبينكم ونسأل الله أن يوصل لنا ولكم ونجعل ذلك في موازين أحسنت أستأذلكم الآن السلام عليكم صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله أنتظركم الله خير رحمة الله وبركاته أنا انتظرتك ليلا أنت تتصل فأنت ما اتصلت وأنا ما استطعت أنتصل لأن تعلم أنت الأوقات ما فيها فقل لي ما ما عندك وأنا تحسى عمرك إن شاء الله أستعزنكم الآن وبعد ربع ساعة إن شاء الله نبدأ في الفقه القاري في الفقه اولا ثم بعد ذلك ندخل على على المغني في مسائله جزاكم الله خيرا احسنه عليكم ورفع الله مقامكم الله في عليائه أن يشكر لكم أن يصل لنا ولكم الله امين يا رب العالمين طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.